ثمانية. استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك ملحمة جنقلع يا أبي عندي واجب منزلي عن ذكر انتصار جنقلع في سامن عشر من مارس هل يمكنك مساعدتي؟ طبعاً يا ابنتي جنك قلعة مدينة مهمة للعالم الإسلامي لماذا جنك قلعة مدينة مهمة للعالم الإسلامي يا أبي؟ لأنها كانت جبهة مهمة في الحرب العالمية الأولى وأصبح جنودنا شهداء في سبيل بقاء الوطن يعني انتصر الجيش العثماني على العدو انتصارا كبيرا ولذلك كتب الجيش العثماني ملحمة كبيرة في جنك قلعة؟ نعم ونحن سنحمي هذا الوطن لأنه أمانة لنا من شهدائنا